النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم والاول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أم معروف كان ذلك في الكتاب مستورا.